والجَانِ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَى مَسْنُونٍ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 تَطِينٌ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ وَدَخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِـمُخْرَجِينَ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 رسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إن لم نجّوهم أجمعين، إن لم رآته قدرنا إنها لمن الغابرين.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 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وَأَمْطَرْنَا عليهم حجارة من سجين